أحسن الله ليكم وبارك فيكم ونفعنا الله بما قلتم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين يقول من يستدل بحديث الكساء على إخراج زوجات النبي صلى الله عليه وسلم من آله كيف يرد عليه؟ الحديث ليس فيه دلالة على إخراج أزواج النبي عليه الصلاة والسلام من آل البيت ويمكن مطالعة تحقيق ابن القيم رحمه الله وتقريره المتين لهذه المسألة في كتابه جلاء الافهام لكن حديث الكساء يدل على مال هؤلاء من مزيد خصوصية ومزيد مكانة لكنه ليس دليلا على الحصر نعم أحسن الله ليكم يسأل عن معنى قوله صلى الله عليه وسلم وإني فيكم ثقلين ما معنى الثقلين الثقل هو الله تعالى اعلم الأمر العظيم الأمر العظيم الذي يحتاج من العبد إلى اهتمام ورعايه وعنايه وقد قال الله تعالى إن سنلقي عليك قولا ثقيلا فالثقل هو الأمر العظيم الذي يحتاج من العبد إلى رعاية وعناية نعم أحسن الله ليكم يقول إن كان الإنس... إذا, كان... إذا كان الإنسان من آل البيت ولكن ليس على استقامة فهل يدخل في الوصية مر معنا مر معنا أن هذه الوصية إنما هي في حق من اجتمعت له الديانة إضافة إلى النسب وقد قال عليه الصلاة والسلام من بطأ به دينه لم يسرع به نسبه نعم أحسن الله ليكم يسأل عن صحة أن مريم بن عمران وآسيا زوجات للنبي صلى الله عليه وسلم في الآخرة هذا ذكر لكن لا نعلم له دليل ومثل هذه الأمور لا تقال إلا بدليل دليل صريح واضح. يدل على ذلك نعم أحسن الله, الله ليكم يقول هل صحيح أن الخوف من النفاق يزيد في الإيمان الخوف من النفاق ومجاهدة النفس على البعد عن النفاق هذا مطلب والمسلم كلما قوي إيمانه وعرف قدر الإيمان ومكانته ازداد على نفسه خوفا من النفاق قد قال عبد الله بن أبي مليكه من علماء التابعين أدركت أكثر من ثلاثين صحابيا كلهم يخاف النفاق على نفسه والحسن البصري رحمه الله تعالى يقول إن المؤمن جمع بين إحسان ومخافة والمنافق جمع بين إساءة وأمن فالمؤمن يحسن ويخاف والمنافق يسيء في العمل وهو آمن فكون الإنسان يخاف على نفسه من النفاق ويجاهد نفسه على البعد عن أعمال المنافقين ويتعوذ بالله من النفاق هذا كله من أمرات الخير ودلائله نعم أحسن الله ليكم يسأل عن صحة أن أمير المؤمنين علي رضي الله تعالى عنه حرق الغلاة الذين غلو فيه بالنار هذا جاء في كتب الأخبار وجاءت فيه النقول عنه رضي الله عنه وأمر قنبر أن يؤجج نارا وألقى فيها من ادعوا فيه رضي الله عنه الألوهية أني لما رأيت الأمر أم أمرا منكرا أجدت ثناري ودعوت قنبرا وقال أهل العلم أن أنه ربما أنه لم يكن قد بلغه ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام من أن عن ذلك نعم أحسن الله ليكم يسأل هل ورد في حديث حب العرب إيمان وبغضهم نفاق وكفر لا أدري أحسن الله ليكم يقول عند الدعاء يقول الداعي اللهم إني أعوذ بك من الشيطان فما صحة هذا عند عند الدعاء يقول الداعي اللهم إني أعوذ بك من الشيطان السؤال غير واضح لكن التعوذ بالله من الشيطان جاء في أديا كثيرة ففي في القرآن قال الله سبحانه وتعالى وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين قال الله عز وجل إذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان أيضا قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس في أذكار المساء أعوذ بك من شر الشيطان وشركه التعوذ من الشيطان جاء في دعوات كثيرة دل عليها القرآن والسنة الصحيحة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نسأل الله الكريم أن ينفعنا جميعا بما علمنا وأن يزيدنا علما وأن يصلح لنا شأننا كله وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين اللهم اقسم لنا من خشيتك